اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما توليت وبالك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عما شر ما قطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ونتعوه إليك اللهم إنا نسألك المعجبات رحمتك وعزائل مغفرتك والعزيمة على الرجل والغنيمة من كله والسلامة من كله والفوز من الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلي وآجري وأعوذ بك من الشر كل عاتي فتنة الفقر اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح التجار اللهم اغسل قلوبنا بماء الزلج والبرد ونحن سال ون جو مني والحمام وان بك من فتنه المحيا والممات اللهم اننا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم, اللهم اختم بالصالحات امالنا اللهم اختم بالصالحات امالنا اللهم نعود من